قوله وتصح الطهاره منها بهذا قال اكثر العلماء قال ابن هبيرة كأن يجعل ما ينصب في الوضوء فيها هالمها. تصح الطهارة منها من الذي ينصب منه من الذي ينصب منه في الآن فتصح الطهارة منها وإليها أيضا إليها أكل يجعل نصب ما فيها هذا إليها انها يعني ياخذ من الماء الذي فيها ويتطهر وهو محرم ويأثم لكن و و و و و و و و و و و من و و و و و و و و و و و و و و و و و و خالق إليها طشت يعني مثل الطشت مثل التحطم في الطهر أيضاً الشيخ هذا مليه عنه؟ نعم إيه؟ لماذا الشيخ؟ لا يقولون ما في شيء تصح إليه وهو وكذلك لكن يحظم ويأثم لكن الطهارة الصحيح نعم الطهارة الصحيح يعني. نعم نعم. قال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمع على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم وصح الطهارة في الشعر شفت؟ شفت؟ ها؟ ومحرم ولا يجوز لكن انت طهر منها اثم وصحتها اعد, أعد وضوءك أعد صلاتك لا شيء انت عن هذا شيء واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وبعض شيوخ المذهب لا تصح الطهاره منها لا تصح الطهاره منها هذا ما دام حرمنا اتخاذها واستعمالها فهذا من الاستعمال فلا يجوز ويرى الشوكاني والله انا امين يعني مع جهلي ربما عندكم فائدة فيه نعمش. أنا أرى إن ما دام إنها إن ما حرمت الله في الأكل والشرب فنقتصر على ما حرمت علي. والشارع لم يقل لا تستعملوها قال لا تشربوا في آنية الذهب والذردة ولا تأكلوا في الصحابة فنقتصر على النهي وما عداه وش فيه وش فيه أعيدك صلى الله فيه. نعم. رأيك الآن النهي رأيي الآن أن الاتخ أن الاتخاذ شيء، والاستعمال أي شيء مم. الاستعمال إن كان في الأكل وشوف، فهذا حرام ولا يجوز بليمة، نعم. نعم، نعم، وإن كان في غيره، كأن مثلاً قلم، قلم، نعم، ولا من هذه الأشياء التي يعني هذا ما أو دوات حبر أو كذا ما فيه، كل هذا ما فيها شيء، هذا رأي شو كان؟ عموم النهي، بس العموم النهي وشوف، يقول لا تأكل لا تشربوا لا يقول ذهب حل له جعل النبي هذا حديث علي حديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا في يمينه وورقا في شماله ذبوا وقال أو قال حرير في شمال أو قال ذهبا وحرير في يمينه وفقة في شماله وقال هذاني أي الذاب والحرير حل حرام على ذكور أمتي حل لإناثه الشيخ لانت الوهيم حرام على ذكري امتي يعني تقول يتبع يا عم عن... أكل نعم اكل والشرب وغيرها كانه فحرقه لأ. لا عليكم السلام أبو علي ترى سمعنا ايه ثم من جاب الرزاق اخوي اي والله قاعده ابا ان البخاري شرب من شرب من بعد شرب البخاري ما عاد يعرف له لا هذا تاني لحظه على البخاري شرب طريقه يعني هو بم. نعم على طريقه الشرب <تصفيق> وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها إيه ما لم تيقن بمفسد نجس فإذا تيقن بنج بنجس الثياء ثلاثة يجوز مجوز وآنية الكفار ظاهرة معن وأثوابهم ما لم تيقن بمفسديه آه نعم وهذا ما إذا كان كتابيا أما إذا كان المجوز ففيه روايتان عنه فهل يجوز استعمالها او لا يجوز الصحيح يجوز لان الكفار سوا كلهم مله واحده على قول الشافعي فيجوز ولهذا قال مستعمل الثياب والاواني من المجوس فيهما قولان فالنص من صلى بها يعيد النص عن احمد ان من صلى بثياب المجوس او بانيهم طهاره من انيتهم يعيد وليس في إرشادنا ترديد أي ليس في, إرش... في كتاب الإرشاد للشريف أبي جعفر بن أبي موسى عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب هاشمي ليس في التردد والصحيح أن في تردد وهذا ممن تقد فيه على الناظر بل فيه قد تردد في الإرشاد وهذا القول أخذته من الشيخ محمد بن عبد العزيز شيخنا رحمه الله نعم نعم شفت توفي الشيخ شف حمد سنة 1384 وثلاثمئة واربع وثمانية ولد سنة ألف على رأس القمر وتوفي 1384 وثلاثمئة وأخوه شيخنا العلامة حمد بن رعايم تسعة الله وأولنا توفي سنة غن 11 أُوليت سنة ألف ومتين توقف في 1989 نعم وشيخ محمد بن مانع اسم محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن مانع بن شبرمة بن محمد بن محمد بن علوي ها ودكووم ودكووم انا بن حسبك بن قاسم انا من الكتاب ودكوين اينا طبعا عادي يا شيخ نحب المس وإلا ها وحيب وحيب بن قاسم من بن موسى متاه معكم قبل شي اخو قبل نجتمع عندنا والشيخ والبسام والقضاه في، وين انت تسكن والله نعرف والله وين نجو واه وهيب اي تسموا له من بني تريم كل بني أكثر بني اكثر كل ما كلنا نشاغلنا أما سعد فهم بعيدون منه لكن هذا الشخص منهم ما نعرفه. أي عبد؟ بالغيف. تقول؟ آه وإيش تقول؟ الشيخ عليه وعليه السلام. وإيشلون عساوته؟ يقول حرصاً لما قال هو هذا هو. اسمع كل يوم مغروض وراح. سانك تروض بكرة عطيك يوم السبت عندك. أمم. تقول أنا ما ورميز. عندنا قراية ولا ما يجلس في المسجد أنا في في البيت في المكتب نقرأ عن في المسجد في المكتب بعد عن نعم قوله ان جهل حالها مم. لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مم. فنصيب من انيه المشركين وأصليتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا ومعنا نستمتع لن تفعل بها لن تمت على انتفاع بس. نعم. رواه أحمد وابو داود وروى أحمد عن أنس أن يهوديا أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنيخة فأجابه. سنيخة نرجعنا حزري حزري تعرفونها في نجد. إيه متغيرة يعني. إيه متغيرات ها. ايه. فقد عامل المختار بعض اليهودية فتالم لما أكل ده دعوه كذا. فقد عامل المختار بعض اليهود لم ما دعوه وأكل فقال لي أو كذا البيت فيه وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشرقة من القربة، في القربة، وهذا في حديث عمران بن حصين الحديث طويل حديث بقادة أنصار حارث بن ربيع الأنصاري حدث عمران بن حصين وأبو قتادة حاضر فلم ينكر أبو قتاد منه شيء. ما. قال رحمه لم الله لم تفوتم الصبح، نام حتى صهرت الشمس و نعم، إيه نعم، نعم، نعم، سهل بالليل في صفح. نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، صلى الله نعم. ولا يَطْهُرُوا جلد ميتة بِنِّبَاغٍ هذا هذا من المفردات، أنه لا يطْهُرُ بِالدِّبَاغ، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد. إنه لا يطهر بالدباغ وإنما يستعمل في اليابسات حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصر قال بعض علماء اللغة الإهاب الجلد قبل اي يدبغ قالوا له إهاب هذا هي الرواية وهي من المطردات كذا إهاب ميتك لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الاشعر والقول الثاني وهي رواية عن مالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يظهر بالدبا وهذا عليه جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين أبو العباس بحر العلوم الإمام تيمية العدلامة بن تيمية وتلميذه العبدالله ابن القيم رحمهما الله أن هي تظهر وهذا هو الصحيح إن شاء الله للأحاديث حديث ابن عباس إذا دوب غل فقد طهر خرجه مسلم عندات أربعة أبو داود والترمذي والنسياء وبن ماجد أيهما إهاب دبغ قال الشيخ سندها صحيح حديث سلامة ابن المحبق مرفوعة دباغ جلود الميتة قهو رها وحديث هلأ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به حديث بن عبد وفي حديث ميمون قالوا إنها ميتة قال يطحّرها الماء والقرب لكن في سند الشيخ قال النسياء سنده صحيح كذا قاله الحاكم في بلوقة حتى لا يكذب شيء. سبحان الله. لا شيء. شي. نعم. الله. شيء. نعم. نعم. ما هي سدت خطأنا وإياكم جميعا. ولا يظهر جلد ميتة بذباغ وهو رواية عن مالك وقال مالك في رواية الأخرى أبو حنيفة والشافعي ياه. وحديث يطلق. عبد الله بن عوكل ما يحتاج حسبكم بهذا لكن أبع. Fijn aantonen. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn een En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En die zijn er. En En die zijn er. En die zijn zijn er. En die zijn er. En die zijn zijn فهذا اختلاف وإطراب فلا يصح متنًا وإسنادًا. فهو الحديث إطراب نعم. دليلنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله دليلنا. عليه وسلم. دليله دليل ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما إحنا ما ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الخمسة وحسن الترمذي ورواه الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في التاريخ وأبن حبان والدارقطني وهذا الحديث ناسخ لأحاديث الدباغ لولا ما فيه من الاضطراب يا شيخ صالح رحمه الله عليك لماذا تقول ناسخ هذا وعن أحمد يطهر الجلد الميتة بالدباغ وهو اختيار الشيخ وابن القيل في تهذيب السنن ودليل هذا القول أصح وأصرح فالراجح من حيث الدليل أن جلد الميتة يطهر بالدباغ كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث سودة هل نعم إذا دبق فقط طهر الميت والقرض ادي يسمونها انقرض يسمونه الان في الخليج ولا ادري ايش يسمونه انتم يسمونها يسمونه الجفت الجفت هو يشرب الرمان قشر قشر الرمان ابو هو بس اللي <تصفيق> والارضه ايضا شنو تبغى أي. شيخ معناه يبس الجلد يبس الجلد هذا اقول ماي خاف كذا هدف هدف الشجر هذا حقي الافضل الافضل الافضل واظن مع الرمان هذا ويذبولك ممكن تسمع اي تك يجمعونها مثلا 20 بكام اي اي اي نعم ايه ايه في اين في اين لا في طش في اين في جذر في نعم يحطون والجلد يصير جد تحس حس الشعر اللي عليه اي وعليكم السلام الله كثير حلوه نعم سلام طيب ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة هذا على قول من أنه لا فيباح استعماله بعد لكن بشرط في يابس في فعندهم لا نجس نجسة. في يابس من حيوان طاهر في الحياة حيوان في الحياة يعني غير المأكول يعني نعم مكولة. قد يكون هنا شيء لا يقول لك طاهر بحياته. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. هذا هذا هذا قول أن عظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لأنهم ووو وعندهم في ذلك أن لما كان عظم الميتة طاهر ولبنها ن نجس أو من ميتة ولبنها الإنثحة هل هي تكون طاهرة من نجسة على هذا قول يقولون نجسة وين يبنجسة لأن الجبن غالبا من الإنثحة والإنث من إنثحة الميتة ووصحيح إن الإنثحة الإنثحة والإنثحة بالكسر وبالفتح إنها طاهرة فيرى الشيخ أجزاء الميتة ما هي <تصفيق> الانفحة هاي اللي تظهر من, من الكرش بعد ما تنتج الشات وبعد كذا يظهر منها مثل البيت الصغير فيه فيه نوع من اللبن فهو هذا يحط جبل يعصار ويحط جبل هو جبل أو يضاف على نعم هو نفسه يكون جبل أو يضاف على يضاف في عاد على أشياء يصال الله فلا عندكم في الـ في الحاشية ذاكم كل هالأشياء بس ما عدنا ذكر ما حد يشوف الله ما عدنا ذكر يا شيخ الله علينا كلها قل لا ذاكم نعم قوله عظم الميتة ولبنها إلى عاكره عف... إلى هذا المشهور في المذهب هذا المشهور طبعًا. وأن أحمد طهارة ذلك وهو افتيار الشيخ ومنها ينفح يسوى منها الجبل ويأكلها كيف يقول ما لي شيء لو كان لو كان نجس ما يوكله شون هو من وهو جزء من عذار ميتة نعم وعظم الميتة نجس عند مالك والشافعي وقال أبو حنيفة بطهارته الله يا قرب الله الصلاة عظم عظم الشيخ طيب أنا يستعمل عظم ميتهه قد قد يستعمل نحن نحن الشعر نعم الشعر قد يستعمل أما وراك تستعمل الشعر ولا استعمل ما دامك استعمل الشعر استعمل هذا <تصفيق> نعم ولا تركته؟ كله نجس الجميع ولا ضحر الجميع ليش يضحر الشعر ولو تخلي البعض خارج الجنة لا بدك ومنين خارج لكن منين خارج من نفس الجنة <تصفيق> نعم. <تصفيق> هو نعم شخص بعض العظام يستعملونها أنصب والسكاكية نعم أنصبها وغيرها مثل القرن هذا جرن الغزال هذا ترى قرن الوضيح هذا أنا خبر يحطونه من الأول في الأحسن لا لا مؤخر يعني يسمونها مفرات يفرقون به الشعر <تصفيق> نعم تفرق الشعر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم غزال نعم نعم نعم نعم نعم أو الصين قريبة من الصين نعم فهذاك هناك المسك جلدة صغيرة هي فأرة تسمى فأرة المسك صار واخذ منها هذا المسك أيها الله له رائحة طيبة والعالم هو كبير اسم بلا مسمى فهو غير شعر ونحوه أي فهو الطاهر وفقا لابي حنيفه مالك وما عليك نعم, نعم. شعر ونحوه كالصوف ما أشبه قال وما أبين من حي فهو كميتته لحديث أبي واقد ليفي قال قال رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم ما أبين ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت هنا سؤل قال ما. نعم قوله وما أبين من حي فهو كميتته أبين معناها انفصل فصل فالإبانة انقطاع والفصل قال أبان الرجل زوجته إذا بتها ثلاث يعني فصلها منه شيخ هله وقطع من حي اي قطع من, من لا مو بشعر الشعر نجس يجزز يقول بعضهم انه نتف فهو نجس لكن هذا النبي على يمكن ي... احس يعني إيه. يعني الى قلنا لا بنجاسه اذا ما ادماء اذا وش يا شيخ اللحم نجس من لو قطع من يد او رجل او من اليات او من اليتها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمّن يأخذ السنام يبقر السنام ويأخذ إليه فقال عليه السلام هذا الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة قوله وما أبين من حين فهو كميتته نعم. فما أبين من بهيمة الأنعام وهي حية فهو حرام فهو حرام. وما أبين من الجراد والسمك وهو حي فهو حلال هو حلال لأن السمك ميتته حلال وجرأ. وحل لنا ميتتان ودماء فأما الميتتان فالحوت هو الجرات وأما الدمان فالكبد هو الطحاد صلى الله على محمد والحديث الآخر أل هو الطهور ماء في البحر والطهور ماء الحل نعم دليل ذلك حديث أبي واقد من ليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من الذهيمة وهي حية فهو ميت نعم هذا آخر باب الآن في بلوغ النظر هذا اخي نعم سلمان العادي ابو ابو احمد وابو داوود والترمذي وقال حسن غريب ورواه الحاكم والدارمي في سنن وبن جارود في كتابه منتقى هنا عندك جارود ايوه نل التخريج نعم للتخريج نعم قول المقصود زي طريق التخريج موسع في تخريج اي نفس ابن جارود اي فيه تخريج اللي مستقل اسمه إيه واحد اسمه أبو إسحاق الحويني أثري خرج في كتاب اسمه غوث المكدود موجود هو في المكان أي فرش فرش لا لا مو عندي يعني عندي إذا أنا عندي تخريج حديث الأحياء ستة مجلدات غير اللي مع الأحياء هذا فيه الزبيدي وفيه أحد آخر وفيه ترى ترى والزبيدي هذا اللي بالعراق اي هذا اللي طلعوا لي وحده عندي لا اللي ابن الجارود احسنت في تم مخرجه من في الحاشيه ايه. تخريج من الوجيز. وجيز وجيز يمكن هذا عندي. ايه طبعة اللي عندي طيب في طابعه موسع اسمه غوث المكدود غوث المكدود ايه في تخريج منطقة ابن الجارود في ابن واحد اسمه ابو اسحاق الحويني <تصفيق> اي جبناه وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان والدار قطني من حد وابن الجارود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر وقال هو الطهور ماءه الحل ميتته وقال ابن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب وقال عليه الصناة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت محمد دمان فلكبد و اطحال <تصفيق> كسر الطاجه اي نعم هذا اللي قرؤه مشايخنا نعم الشيخ محمد بن عبد العزيز والشيخ محمد بن إبراهيم طحال ولا نعرف انها طحال نعم رواه احمد والدرقطني والشافعي والبيهقي والقزويني من هرقل بن ماجه قلت ماجه القزويني نعم لكن بسمعه مو بيقال القزويني ما من السنن الاصحاب السنه اربعه امم وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وابن المديني okay. هو عبد الرحمن بن زيد بن أشبس إمام في التفسير لكنه ضعيف الشيخ نطف هنا إيه؟ لكن حديث حديث أبي ثعلبة الخشني إننا بأرض قوم من أهل كتاب أثنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها الحديث مو بها كذا الحديث اختصرها المصنم حديث فيه وإنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. حسناً؟ فقال عليه السلام لا تأكلوا فيها فيها ولا تشربوا إلا أن لا تجدوا غيرها تغسدوه. إيه هم قالوا كذا ما قالوا أضهموا لا دينوا للنبي. قال إنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. نعم. والله الله. ما حنا بعدين؟ كانوا شو نستفيد منهم الله يجزاهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد قال الإمام المجدد رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب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 الحمد لله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان قال الثالثة تقدم لنا انها ثلاث نسائل تقدم لنا أن الأولى أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى ولا همل بل أرسل إلينا رسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل, دخل النار وأن الثانية en dan ga ik naar de de de de de de de de de en hij is dat man die het woord van Allah volgt. Wat betekent het van Allah? Wat betekent deze term? Wat betekent hij? Wat betekent hij? Wat betekent hij? Wat betekent hij? Wat betekent hij? Wat betekent hij? Wat betekent en de hulpaal is, mu'alat man hat Allah hawa rasu. Man hat Allah En kan hij haad? Allah hawa rasu. Hij haat hij hawa. Zahidha Amalallahu Bishai, na'alahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua haalahua حدود بينهم ها؟ فمن حاد الله ورسوله جعل له حد ولله ورسوله حد هذا ولا لا يجوز موالاته شو معنى موالاه يعني ملاطفته وملاينته والماشي معه وتصديقه وإلى آخره والميل إليه والركون إليه هذا موالاه لا يجوز لموالات من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وليس اعظم من الوالد والولد والأخ والعشيرة والزوجة ولو كان أقرب قريب فإنه لا يجوز لذلك والدليل قوله تعالى يعني العلم معرفة الهدى بدليله هذا العلم النافع معرفة الهدى بدليله والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمن يؤمنون الإيمان الحقيقي Hesbuna, nana, nana, dat nana, imam, paulon, bilisan, waan, malon, biljawaren, waat, je kan, bilpall, biljana, je ziet, je kan, je kan, je kan, je kan, je kan, je kan, je kan, je ik heb een Instagram-studio gemaakt, ik heb een YouTube-studio gemaakt, ik heb een YouTube-studio gemaakt, ik heb een YouTube-studio gemaakt, ik heb een YouTube-studio gemaakt, ik drie een YouTube-studio gemaakt, ik heb een YouTube-studio gemaakt, ik heb قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكراني ما عنده ليل يكون ولا نهار قلت تحت الفلك وجداني تحت الفلك أما فوق الفلك خلاص ما هنا ليل ولا نهار لا تجد قوم يؤمنون بالله ولهم الآخر يوادون من المواده وهذا دليل على المشاركة يودك وتوده هذا المعنى مثل قاتل تدل على المشاركة لابد حصل قتال بين الاثنين أو بين الفريقين لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أيًا كان ولو كانوا أي المحادين لله ورسوله آباءهم أو أبناءهم هذا الأب ما أقرب من شيء شعباً من الوالد والابن الولد ايضا الأصل والفرق ما أقرب منهم شيء أو إخوانهم. إخوانهم أخوك أقرب الناس إليك أو عشيرتهم من أقاربك طائفتك هذا أقرب لا يجد يؤديون ولو كان المحادين آباء هذا الخارج عن طاعة الله أو ابنه أو أخوه أو من عشيرته لا يريده ولا يحبه وإنما يحب من أحب الله ورسوله ويحب من وافق الله في طاعته وانت امتثل لامر و اجتنب نهيه و نهي رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان اعداءهم او ادناءهم او اخوانهم أو عشرتهم اولئك اي الذين هذه صفتهم انهم لا يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا بهذه المنزله العظيمه اولئك كتب في قلوبهم الإيماء. كتب معنى كتب اثبت وحدخل واوجد في قلوبهم الايمان نعم أيه. أيه. أيه. اي نعم بروح من اي قواهم بروح من، قواهم وعزته ذلك لهم في قلوبهم فلا يتزعزعون عن قيد امله ولو ذهبت ارواحهم فداء له وايدهم بروح من ويدخلهم اي يوم القيامه بعدما مماتهم وملاقاتهم ربهم جل جلاء ويدخلهم جنات ليس جنة واحدة بل جنات تجري من تحتها الانهار كما ورد في الحديث أن أنهار الجنة تجري بغير أخدوط من تحتها الانهار وأنهار الجنة كما عرضتم في الآية الكريمة من ماء غير آسف ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصف قد من تحتها الانهار خالدين فيها أي في الجنة مقينين لا يضعنون ولا يموتون ولا يبأسون ولا يمرضون ولا يحرمون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى الشباب خالدين فيها على المدى الطويل الذي لا انقطع له ولا انقضى ان هذا لرزقنا ما له من نفاه خالدين فيها اي في الجنه رضي الله عنهم في اثبات الرضا لله على ما يليق بجلاله وعظمته وان الرضا من صفات الرب جل جلاله التي لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه بل يؤمن بها وتثبت حقيقتها كما جاءت لا يتعرض لها بتاويل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفته في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث رضي الله عنهم حبيث بات رضا لله ورضوا عن فيه النم. أن الخلق يرضون عن الله ويضاهم عن الله بما أعده لهم فرحهم لما أعدّه لهم من الخير والنعيم المقيم للذين انقطاع له ولا كذا ورضوا عنه أولئك الذين هذه صفتهم وضضي الله عنهم ورضوا عنه حزب الله أي هم الذين مع الله جل جلاله والله معهم بتاييده ونصره وتوفيقه وعزه لهم هذا وأولئك حزب الله أي الله الموالين لله كما في الحديث من عادا لي وليا فقد اذنته بالحرب فأولياء الله هم حزبه أولئك حزب الله لا غيرهم يعني ألا أذاب ألا استفتاح ألا إن تأكيد ألا إن حزب الله هؤلاء هم المفلحون لا غيرهم هم المفلحون جاء بضميرهم هم المفرحون، أي الفائزون، الناجون، الظافرون بضلوبهم في الدنيا والآخرة. ألا إن حزب الله هم المفرحون؟ لا غيرهم. شيخ قوله تعالى بروح منه. بروح منه يعني ب إضافة التوفيق منه وتأكيد منه بس آه, آه ما لا أهلا وسهلا يا الله يا حبيب يا حبيب يا سلام الله السلام ورحمة الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله رمضان ربط كنسين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 وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله في العباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره, وهو دعوة غيره معه والدليل قول قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعلم اعلم ايها العبد هذا ik لكل من geprobeerd وعقد اعلم ارشدك الله لطاعته is. Ik الهدايه والتوفيق اي هداك الله ووفقك het طريق الرشد لطاعته هذا معناه وهو الرشيد zien hoe het is. Ik heb أن الحنيف أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية مبتلت الله ولهذا قال تعالى في الآية الكريمة من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لأن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية حنيفية أصل الحنف الميت والعوجاج فك فكأن الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه وهو المائل قصدا إلى التوحيد المائل جميع هذه الملل كلها إلى ملة التوعيد هي الملة العوجة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجة بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها آذاماً صمى وأعين العمية وقلوبا غلفة أمه بحر. هذا حديث الشيخ نعم <تصفيق> لن يا أيها النبي ننقله أحد عبد الله بن العاص إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بغليظ ولا سخابا في الأسواق لن أقبض حتى أقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها اذانا صمى واعينا عمياء وقلوبا غلظة <تصفيق> شيخ الشيخ ما قال الخليفيه لا اله الا الله هذه عليه ما إله فيها انكسار صحيح فيها في ما إله عن الاديان إله. لا. لا لا يعني كذا لا ما ما سميت هذا ولا ولا درينا فيك وهذا عند والله سماء الله شفت انت فيو لا لا أبد قال حسب إذا قالوا تركنا على المحجة البيضاء البيضاء نعم محجة طريقة. الطريقة الطريقة البيضاء يعني التي مستنيره استنيرة واضحة لا تحتاج الى لبس ولا الى ليلها كنهارها لا لا عنها الا الإخوان قدام هم يحسبون العوام يحسبون إن, إن, إن لا اله الا الله عوجة ويميت عوجة بنفسه هذه مستقيمة وهي طائمة بلا شك لكن من خالفها فقد عودت عنها لين نسمونا من السماء العوج هذه من، لن أقبل الله حتى أقم بها الملة قالوا عنها العوجة ما الاستقامة <تصفيق> <تصفيق> نعم ان الحنيفية ملة إبراهيم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف حنيف مائل عن أدياء كلها قصدا الى كلمة التوحيد واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون براء هذا فيه لا اله الا <تصفيق> الذي فطرني هذا معنى الا الله براء مما تعبدون هذا معنى لا اله نعم <تصفيق> <تصفيق> وجعلها ابراهيم كلمه باقيه في, عقلها في ذريته يدين بها من ذريته من لا يشرك بالله شيئا من, من الخلق هذا كلام شيخ العذابه شيخ محمد بن ابراهيم نعم رحمه الله قال ان الحنيفيه مله ابراهيم ملة هي الدين والدعوه الذي هو عليها هذه هي المله والطريقه انا وجدنا اباءنا على مله وانا على اثارهم على امه اي ملة على امه اي على مله مله ابراهيم ان الحنيفيه مله ابراهيم هي وش مله ابراهيم هذه والذي اوحى الله إلى نبي ان يتبعها وأنه حنيف ولم يكن من المشركين أن تعبد الله وحده والعبادة هي غاية الذل الحب مع الذل كمال الذل والخضول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل هما قطران وموضع أن تعبد الله وحده تأكيد للعبادة تعبد الله يمقى الوحدة أي لا تعبد معه أحد سواء مخلصا له الدين لا لغيره لا يشبه رياء ولا سمعه ولا نفاق ولا شرك ان تعبد الله وحده مخلصا له وبذلك اي بعباده الله وحده واخلاص الدين له وحده لا شريك له امر الله جل وعلا أمره وخلقهم لها وخلقهم لها فما امروا الا بعباده الله وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عنفا وما خلق الخلق إلا لعبادته وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا نعم. وما أرسلت الرسل إلا بعبادة الله وحده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا, لا أنفع بل ولا نزلت الكتب إلا بعبادة الله وحده هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله وحد أموه بار وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها لهذه العبادة بها امروا ولها قلوا فلن يخرقوا خلق عدث ولن يتركهم سدى لا أمرون ولا ينهون والدليل قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الا أن يعبده. إلا لعبد وخلقهم لعبادته ليس لهاجة منه تعالى إليهم أو الضراب بل هو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه وهم كلهم فقراء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإنما عبادتهم تنفعهم ومعصيتهم تضرهم وليضر الله شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي لا تنفعون ولهذا قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوه فهو تعالى لم يخلق العباد ليتعزز به من ذله ولا ليتكثر به من قله وانما خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له وعبادته وعبادتهم اياه راجعه اليه لا له فهو تعالى غني عنه جل جلاله ولهذا قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطيعوا ومعنى يعبدون معنى يعبدون يوحدون اي يفجدون بالعباده هذا معنى يعبدون اي يذلون ويخضعون ويحبون غايه المحبه ويعملون بطاعتي ويلتزمون ما نهيتهم عنه هذه هي هذه هي قال ومعنى نعبدوني وحده واعظم ما امر الله به بل ما خلق العباد الا لتوحيد ابدا ولهذا في حديث يحيى بن زكريا حديث الحارث بن عاصم الاشعري اولاهن ان تعبدوا الله قال وانا امرني الله بخمس امركم ان تعملوا بهن يحيى عليه السلام ان اولاهن ان تعبدوا الله لا تشركوا به فان مثل ذلك مثل رجل اشترى دارا بذهب او ورق من خالص ماله فكان له عمل وله دار فقال لصاحبه هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي إليه فكان يعمل ويؤدي إلى غير سجده فأيكم يرضى ان يكون عدوا كذلك شك واعظم ما أمر الله به التوحيد وما هو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القرآن اعبدوا الله فمعناها وحد الله ومعناه وحد الله أي أسعد الله بعبادته لا تعبدوا معه غيره وهو إفراد الله بالعبادة هذا تفسير للتوحيد ما مع توحيد الله أو إفراد الله بالعبادة وأعظم لها عنه ضد العبادة ضد الإفراد ضد التوحيد وهو دعوة وغير الشرك ما هو الشرك هو دعوة وغير الله مع الله وليه هذا حصل بين ب شيخنا وبين المرزوقي واحد قال محمد بن حسن المرزوقي يمنان الخليج يقول ان الشرك دعوة الله ودعوه غير الله مع الله قال الشيخ لا تقول كذا دعوة الله مي بشرك دعوة الله توحيد والدعوة غير الله مع الله كما قال الشيخ بن عبد الوهاب شرحه ما فأنكر هذا المذوق مسكين. وقام يبربل محمد بن مانعي في قطر المدافع كم كبر الدورية إرشاد وبردية فمزقة مزיקה أخي تكون صديقة أو والله لا حرب ما بعدها أصروا لا شوفوا واعظم ما امر الله به توحيده وإفراد الله واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره نعم والدليل قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبد الله وحده الله شريك له بالعباده ثم اكد هذا النهي هذا الامر بالنهي عن ضده قال ولا تشركوا به شيئا شيء ذكرت في سياقنا لعن قليل الشرك وكذيراً صغيراً وكذيراً نعم خير شكراً أنا بشير شكراً لنصنبير مشهور نحن بشير مشهور